قالوا ادعوا لنا ربك يبير لنا ما هي إن البقرة شابى علينا On. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم قُل نَّضْرِبُ بِعِضْقِهَا كَمَالِكَ يُحِيلُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُحْيِي ۚ ثم قسك قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد وَإِنَّ وإن من الحجارة جاء منه الاما وإن ان مما لما يشق قوقعه 118. وما الله بغافل عما تعملون 119. أفتطمعون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام I'm <laughs> وَإِذَا خَلَفَ عَلَيْهِمْ إِلَّا ضِعْفٌ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ النَّاسَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ قالوا ان A fellow.